وَجرَجُرُ مِن أَكُصمَدينَةِ يَسع قَالَ يَمُوسَ إِمَلَأََتَّمِونَ بِك وَج أَجرُم مِن أَكُصَمدينَةِ يَس قَالَوسَ إِمَلَأَيَأرُونَ بِك قال الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من